فأرسلنا عليهم مريحاً صر صرا في آيات من حساب اللي نذيقه عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزاه وهم لا ينصرون.